ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه واتيناه من الكنوز ما انما فاتحه لتنو بالعصبه اول القوم اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرح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 ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم من عندي او لم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما اوتي القارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن امن خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصادقون فخسفنا به وب داره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من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 ان ن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ولا فسادا والعاقبه للمتقين